بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال النظم رحمه الله تعالى المقدمه عرفنا يتعلق هذه الكلمه على جهه الاختصار ونراد التوسع نرجع الى الحواشي فيها اضطراب وفيها تقسيمات وفيها استدراكات لكن اهم ما يذكر قد ذكرناه ادله الفقه الأصول مجملة يقال معرفة ما يدل له وطرق الاستفاده والمستفيد وعارف بها الاصول العتيد بعد أن عرفنا فيما سبق التعريف الاصول لكم من جهتين الاولى من جهه الاضافيه أي من حيث كونه مركبا تركبا اضافيا وقد سبق الحديث عنه وان المركب الاضافي انما ينظر فيه الى المضاف لغه والصلاح وللمضاف اليه لغه والصلاح زاد بعضهم على قلة بان عرف الاضافه كذلك وجعله جزءا ثالثا الا انه جزء معنوي جزء معنوي وهو المراد بالاضافه الاضافه نسبه تقيديه الهيد تقتضي ابدا وهذه النسبه التقييدية هي نوع من انواع التصور نوع من انواع التصور يعني التصور المقابل للتصديق لان التصديق هو الجمله الاسميه والجمله الفعليه لا يقابله سبعه الانواع التي يذكرها المناطقه تصور الموضوع تصور المحمول تصور كل منهما تصور النسبة فقط تصور الموضوع مع النسبه تصور المحمول مع النسبة الى اخره هذه كلها كل واحد منها يسمى تصورا يسمى تصورا حينئذ تدرك بأن اختصاص المضاف بكونه مضافا إلى الفقي حينئذ صارت الأصول مقيدة كما تقول غلام زيد قيدت غلام بكونه منسوبا الى زيد كانك قلت غلام منسوب لزيد عصر التركيب غلام ثم زيد جمعت بينهما عرفت الأول إلى الثاني وحذفت التنوين من الأول ما الفائده المعنويه عرفت التركيب اللفظي ما الفائده المعنويه اختصاص الغلام بزيده هنا كذلك اصول كلمه مفردة والفقه كلمه مفردة اضفت الاول الى الثاني قلت أصول الفقي ما الفائده المعنويه التي نكتسبه من هذا التركيب اختصاص الاصول بالفقه هذا ما يسمى بالجزء المعنوي اقل من ذكره وشكانني النص على ذلك وكذلك تقي الدين السبكي في الابهاج وانما لا يذكر لكونه قد يستغن عنه بتعريف الأصول وبتعريف الفقه لكنه لابد من ذكره لابد من من ذكره حنيد لكونه يعرف من عرف الأصول لغة الصلاح والفقه لغة الصلاح ثم يقول أصول الفقه مدلول اللغوي هو أدلة الفقهي ادله اذا الادله المنسوبه الى الفقه فحصل ذلك الاختصاص من حيث معرفة المعنى التركيبي لهذا المركب الاضافي على كل هي ثلاثه اجزاء جزآن لفظيان وجزء معنوي جزء معنوي الجهه الثانيه وهي محل بحثنا اليوم ان شاء الله تعالى تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما اي علما مركبا موضوعا للدلاله على مسما خاص معين وهو العلم الخاص العلم الخاص عرفنا انه في الاصل مؤلف من كلمتين اصول وفقه مركب تركيب اضافي تركيب اضافي وظابه التركيب الاضافي عند النحاة كل اسمين نزل ثانيهما ملزله من التنوين مما قبله حينئذ جعل هذا تركيب الاضافه علما على مسمى خاص يعني نقل يعني يعني نقل كما يقال عبد الله هذا وصف عبد الله هذا شخص عبد لله فاضفته تركيب اضافه صار عبد لله قلت عبد الله اذا هذا وصف ثم نقلته بمعنى انك اخذت اللفظ وعريته عن المعنى السابق الاضافي وجعلته لمعنى جديد معنى معنى جديد بالطبع لا بد من علاقه بينهما لابد من علاقه بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه اول مناسبه وهو المناسبه لكن إذا جعلته لقبا وعلما حينئذ صار المعنى الذي دل عليه لفظ عبد الله هو انتساب هذا الشخص أو وصفه بالعبوديه وتخصيصها بالرب جل وعلا وصار هذا المعنى نسمه منسيه بمعنى أنه صار كانه مفرد كلمه واحده كزيد عبد الله كزيد فلا يدل على معنى فعبد الله علما لا يفهم منه أنه عبد لله ولذلك قد يكون اسمه عبد الله وهو يعبد الصنم كذلك فالاسم لا يدل على مسمى لماذا لانه جرد جرد عن معناه الذي نقل عنه وجعل علما ولقبا على الفن المسمى بهذا على الذات المسمات بهذا الاسم كذلك هنا أصول الفقه أدلة الفقه من حيث المعنى اللغوي نقل هذا اللفظ وجعل علما على علم متى ما اطلق هذا اللفظ صرف إليه صرفه إليه ولذلك الصحيح انه علم جنس ليس من جنس كما ذهب اليه تقي الدين السبكي في, في الابهار اذا الجهه الثانيه التي يبحث فيها وهي من جهه تعريف فني اصول الفقه باعتباره لقبا وعلما اي علما مركبا موضوعا للدلاله على مسمى خاص وهذا المسمى معين وهو العلم الخاص الذي عرفه بقوله ادله الفقه الأصول مجمله او دلائل الفقه المجمله او الاجماليه اذا الاسم اصول الفقه ما هو مسمى دلائل الفقه الاجماليه كانك اذا قلت عبد الله أو زيد هذا اسم ما هو مسمى الذات المشخصه المشاهده في الخارج زيد اسم مسمى الذات المشخصه المشاهده في الخارج مسجد اسم مسمى ما تراه من قاعد واركان اصول الفقه اسم مسماه أذلة الفقه الإجمالية وهكذا واللقب هو ما اشعر برفعه مسماه او ضعته ما اشعر برفعة مسماه أو ضعته هو نوع من انواع العلم من انواع العلم واسمن أن اتى وكنيه ولقبا واسم اتى العالم اسم يعين المسمى مطلقا علمه اذا العلم اسم يعين المسمى مطلقا مطلق. ثم هو انواع اسم واسمان اتى وكنيه ولقبا لقبه ما اشعر مسماه او ضعته او ضعته برفعه المسمى كزين العابدين او ضعته كان في الناقة. لناق حدد على وهنا يجمعون بين المعنيين لقبا وعلما هكذا يقولون لقبا وعدما وهو كذلك فهو علم وهو كذلك لقب علم من حيث كونه اسما يدل على مسمى ولقبا من حيث انه يشعر بالمعنى الذي نقل عنه اللفظ ففيه لمح للوصف ما هو الوصف أدلة الفقيه كون هذه الاصول منسوبه إلى الفقه والفقه مبني على هذه الأصول اذا اشعر بمدحه لهذا الفن وهو كون هذا الفقه الجليل العلم العظيم الذي يتعلق بسائر المكلفين من علم الحلال والحرام لذلك يسميه بعضهم علم الحلال والحرام تفخيما لشانه لأن التحليل والتحريم ليس بالامر الهين في في الشرع فيسمى علم الحلال والحرام تفخيما لليش فان كون هذه الأصول تفيد الناظر في الشرح أن يستفيد الفقه الذي هو علم الحلال والحرام ومبنى هذا العلم علم الحلال والحرام على هذه الأصول يدل على انه علم عظيم الشان اذا يجمع بينهما من حيث كونه علما فهو اسم لمسمى خاص معين وهو لا يدل اللفظ على شيء مما نقل عنه من حيث العالمية لان العالم يدل على الذات فقط ولا يدل على معنى ولذلك يسمى مثلا مثال مشهور صالح وقد لا يكون له معنى من حيث المدلول لانه مشتق من من الصلاح قد يكون صالحا ولا يكون كذلك سمى عابد قد لا يكون كذلك وهكذا ما اشعر برفعه مسماه أو ضعته ومعنى كون اصول الفقه لقبا ان علماء الاصول ان علماء اصول النقل المركب الاضافي المؤلف من كلمتين وهما اصول وفقه إلى الدلالة على العلم المخصوص وهذا النقل كما نص الاصوليون مشعر برفعه مسمى هذا العلم وعلو منزلته لابناء الفقه في الدين عليه وهذا الاشعار الملحوظ هو قبل النقل لا بعده قبل النقل لا بعده كما سبق ايها بمعنى أنه بعد أن نقض لا يدل على معنى لا يدل على على معنى حينئذ المعنى الاضافي الذي هو الجزء الثالث الصوري صار نسيا منسيا صار نسيا منسيا اختصاص الاصول باضافته الى الفقه صار نسيا منسيا حينئذ نكون على مجنس لسم جنس على الصحيح فمسماه الذات والعلم المعروف من حيث هو هو ولا دلاله له على ولا دلاله له الا على الذات فقط إلا أنه لوحظ الاشعار المذكور لمحا للاصلي يعني قبل النقل واختار في الابهاج تقي الدين السركي أنه اسم جنس اسم جنس سبق معنى تفريق بين اسم الجنس وعالم الجنس ولذلك قال الابهاج وجعله اسم جنس اولى من جعله علما جنس جعله اسم جنس اولى من جعله علما جنس لانه لو كان علما لما دخلت عليه الألف واللام فيقال الأصور كما قال الناظم هنا أدلة الفقه الأصول دخلت عليه ال ومعلوم ان ال لا تدخل على على العالم فلما دخلت عليه دل على أنه اسم جنس لا انه عالم جنس ورد قوله بانها عندما دخلت على لفظ أصول ولم يقال الاصول فقه ما قيل هكذا نحن عندنا العلم ما هو أصول الفقه مركب اضافي حينئذ هل دخلت على المركب الاضافي هل دخلت على المركب الاضافي هو يقول بانه اسم جنس بدليل ماذا أنه يقال الاصول علم كما قال النظم هنا أدلة الفقه الأصول اذا الأصول هو ادله الفقيه اذا دخلت ال على لفظ اصول فدل على أنه اسم جنس يعني قريب من النكرة وعلى راي ابن حاجي برا انه مرادف للنكره والنكره هي قابله نكرة قابل المؤثره وهنا قد قبل ال فاثر في التعريف اذا هو نكرة أو اسم جنس وليس بعلم بعلم جنس قلنا هذا مردود صحيح انه على مجنس وليس باسم جنس لان ال إنما دخلت على لفظ أصول وليس بعالم عالم ليس هو المضاف فقط وانما العالم المركب الاضافي ولذلك يلتفتنا إلى هذا ولم يتنب رحمه الله تعالى على ذلك وفوق كل ذي علم عالم هكذا رد عليه قال الناظم رحمه الله تعالى ادله الفقه هذا مبتدا ومركب اضافي خبره قوله الأصول ويحتمل العكس يعني الأصول أدلة الفقه وهنا في مثل هذا إذا قيل بجواز الأمرين حينئذ النحوي يجوز لك الأمرين من حيث القواعد أدلة الفقه هذا معرفة نكر مضاف الى معرفه فاكتسب التعريف والاصول معرف بال اذا كل منهما جائز كل منهما جائز وعلى راي ابن مالك تعين الاول ليكون مبتدا والثاني خمر لكن اكثر على خلافه وهو انه يجوز الوجهان يجوز الوجه زيد واخوك زيد مبتدا واخوك خبر هذا واجب التقديم عند عند ابن مالك رحمه تعالى وامم عند غيره فيجوز الوجهان يعني زيد يكون مبتدا وأخوك يكون خبر ويجوز العكس هو اخوك ان يكون مبتدا مؤخر وزيد مبتدا خبر مقدم يكون خبر مقدم والاوله ينظر فيه من جهة المعنى يعني هنا تاتي حنكه المعرب اذا قيل ايهما اولى المبتدا في الاصل انه مجهول به مجهول المعنى أو مجهول الحكم والخبر في الاصل انه محكوم به اذا الاصل انه معلوم اذا المحكوم عليه الذي يكون مجهولا هو الاولى ان يجعل مبتدا فإذا كان يعرف أن زيد يعرف زيد من الناس هذا زيد من الناس لكن ما اعرف انه اخوك حينئذ نقول زيد أخوك أخبرت عنهم أو زيد اخي يعلم أنه زيد يعرفه يعرف شخصية اقول زيد أخي إذن أي هو ما المجهول الاخوه مجهولة وهو معلوم فاجعل أنا عكست اول قلت المبتدا مجهول لا المبتدا يكون معلوم مبتدا يكون معلوما والخبر يكون مجهولا هذا الاصل فزيد معلوم وثبوت الاخو مجهول حينئذ تقول زيد متدا واخوك هذا المحكوم به وهو الخبر وهذا اولى وهذا اولى إن كان يعرف أن له اخا لكن لا يعرف اسمه حينئذ يقال اخوك زيد تقدم المبتدا على أنه المجهول وهو اخ وتاخر زيد هنا أدلة الفقه الاصول ما هو المجهول ما هو المعلوم؟ الأدلة مجهولة والأصول الأصول معلوم؟ الأصول مجهول و... نحن نريد أن نعرف ماذا؟ أصول الفقه اللفظ معلوم عندنا، أصول الفقه لفظا معلوم عندنا، لكن ما حقيقته مجهولة. إذًا أيهما المعلوم؟ لفظ الوصول اذا ادله الفقه هذا خبر والاصول مبتدا هذا اولى أو ويجوز العكس ويجوز على كل عند النحات المعرفان, المعرفان يجوز ان يجعل كل منهما مبتدا وخبر ولكن يضرفهم جهة المعنى اذ المقصود بالحكم عليه والاصول هو الأصول ومجمله حال من الادله ادله الفقه الاصول حال كونها مجمله حال كونها مجمله قال في الأصل أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية دلائل الفقه الاجماليه يعني صاحب الجمع عبر بتعريفي أصول الفقه علما ولقبا على الفني بانه دلائل الفقه الإجمالية الاجماليه عبر عنها الصيوط بالمجمله ولا اشكال مجمله اسم مفعول من اجمل يجمل فهو المجمل والاجماليه على مسر وهو منسوب والمنسوب في قوة المشتق والمجمل مشتق اذا لا لا إشكال ولا اعتراض واضح الاجماليه بالياء يعني منسوب مثل زيد قرشي قرشي ابوه ها ابوه نافع يعني منسوب الى الى قريش هي لماذا عامله قرشي لانه من المشتقات والياء هنا جعلته من او لحقتها به بالمشتق كذلك الاجماليه الياء دي هنا يريد في قوة المجمله والذي غيره وبدله هو لدلائل لانه عبر بادله وفي الاص قال دلال هل بينهما فرق ثم صراع بينهم بين عند الاصوليين بان هذا المعنى فيه شيء من اللحن ولذلك عبر بالدلائل في الاص وغيرها الصيوط ربما غيرت أو أزيد غيرت او ازيد ما كان مقوضا حينئذ نعترض عليه بأن الدلائل هذا شاذ ولم يسمع بل قيل لحن كما قال السيوطي هنا وعدلت عن قوله دلائل الى ادله لما قيل من انه لحن لحن يعني غلط ليس عندنا في اللغة دليل يجمع على دلائل واللحن قد يقع في بعض العلم يعني من حيث الجمع لان خاصة في باب الجمع إذا لم يكن من باب القياس حينئذ لابد من الرجوع إلى المعاجم وهذا فيه شيء من, من المشقه فقد يظن أنه قياس فيقيسه وليس الأمر كذلك فتكون النتيجه أنه وقع فيه باللحن في وهذا شيء طبيعي لأن اللغة كما قال الشافعي لا يدركها كلها الا النبي وهذا لا يمكن ان يكون من جهه جهات العالم اذا قال السيوطي رحمه الله تعالى اولا عبر بالدلاله وغيرها السيوطي بقولها دله دفع للاعتراض ولهذا قال في الشرح وعدلت عن قوله دلائل الى ادله لمقال من أنه لحن قال ابن مالك في شرح الكافية الرابع لم ياتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما اعلم أدلة جمع دليل ودليل اسم جنس واسم الجنس اذا عبرنا بانه مرادف للنكرة يعني ما كان نكره على وزن فعيل إنما يجمع على افعل على افعل ولا يجمع على فعائل الا اذا كان علما لمؤنث حينئذ ينظر فيه لم ياتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما اعلم كنا قال رحم الله تعالى لكنه بمقتضى القياس جائز في العالم المؤنث كسعائد جمعه سعيد اسم امراه يعني لو سعيد فعيل على مؤنث دليل فعيل وسعيد فعيل فرق بينهما من حيث المدلول دليل هذا اسم جنس وسعيد هذا علم حينئذنا الاول لا يجمع على فعائل والثاني يجمع على فعائل إذا كان علما لمؤنث يعني نقل اصل سعيد هذا اسم رجل إذا نقل وسميت به امرا سعيد تقول جاءت سعيد جاءت سعيد عينيد سعيد يجمع على السعائد لماذا جمع على فعائل مع كونه على وزن فعيل نقول على علما لمؤنث وهذا جائز في القياس كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى واما فعيل اسم جنس كدليل وهذا لم ياتي في لغتي العربيه فدليل اسم جنس وزنه فعيل ولا يجمع فعيل اسم جنس على فعائل قياسا بل يجمع على افعله وما سمع من ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس يعني سمع في لسان العرب فعيل اسم جنس على فعائل لكنه قليل حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه وقال السبكي في الابهاج وقول المصنف يعني البيضاوي دلائل لو قال أدلة كان احسن يعني كذلك عبر بيضاوي في تعريف اصول الفقه المختصر منهاج قال أصول الفقه معرفه دلائل الفقه زاد المعرفه كما سياتي ودلائل جاء بها على وزن فعائل وفي الاصل هي جمع دليل اذا هذا لحن ولذلك قال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى دلائل لو قال أدلة كان احسن لان فعيلا لا يجمع على فعائل الا شاذا, إلا شاذاً. وربما غيرت اذا غير الصوت فعدل عن العباره دلائلنا الى ادله لان ادله افعل يجمع فعيل أفعلة. قيل في الجواب جاء دلائل هنا ليس جمع دليل وانما هو جمع دلاله جمع دلاله ودلاله هذا مصدر دل عليه دلالة مثلث الدال دلال ودلال ودلال اذا دلال يجمع على فعا فقال المصنف أصول الفقه دلائل الفقه ليس دلائل هنا جمع دليل من أجل ان يعترض عليه وانما يصح الاعتراض إذا كان دلائل جمع إذا كان دلائل جمعه جمع دليل وليس الامر كذلك بل هو جمع دلاله لا جمع دليل فيكون على هذا جمعا قياسيا والدلاله هنا بمعنى الأمارة وهي اعم من الدليل اعم من من الدليل لأن الدليل عند كثير او عند بعض الاصلي كما خاص بما يفيد القطعة بما يفيد القطع مر معنى أن الدليل ان النص قد يفيد القطعة وقد يفيد الظن باعتبار الدلاله دلالة. ما افاد القطعة سموه دليلا وما لم يفد القطعة بان افاد مقابله وهو الظن سموه أمارة سموه ام وهذا الصلاح لبعضهم وجر عليه صاحب المحصول والصحيح ان الاماره والدليل بمعنى واحد لا فرق بينهما فالاماره بمعنى العلامه التي جعلت منصوبة للدلالة على على الحكم ولم ياتي في اللغه ولا في الشرع التفصيل بين ما كان مقطوعا به وبين ما كان مظنون به من حيث اطلاق لفظ النص أو الدليل عليه عليدا الصحيحه ان الاماره والدليل بمعنى واحد ولذلك قيل هنا الدلالة عبر بالدلاله لماذا بدلائق جمع دلاله ليفيد ان الدلاله اعم من الدليل عندنا دليل وعندنا دلاله دلاله نتيجه الدليل اذا الدلاله قد تكون ظنية وقد تكون قطعيه والدليل لا يكون الا قطعيا ايهما اعم الدلاله اذا اخذها في التعريف اولى لعمومها لأنك لو قلت الدليل اخرجت كثير من مسائل الاصول وهي ما لا يفيد القطعة كبعض انواع القياس والعموم من ذلك العموم المخصوص هذا يفيد الظن عند كثير من الاصوليه هنيد لو عبر بالدليل لخرج كثير من مسائل الاصول ولكن عبر بالدلاله من أجل أن يشمل ما كان مدلولا عليه من جهه الظن والدلاله يصدق على الدليل ويصدق على الاماره وهي أعم من الدليل ولو عبر بالادله لخرج كثير من أصول الفقه كالعمومات العمومات هذه ظنيه واخبار الاحاد وهي ظنيه عندهم والقياس والاستصحاب وغير ذلك فإنها امارات على الدليل ولذلك الرازي في المحصول لما عرف أصول الفقه بقول أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه ثم قال وطرق الفقه يتناول الأدلة والامارات هنا قال ماذا عبر بالطريق طرق الفقه ولم يعبر بالأدلة لماذا ليتناول الامارات لانه لو خص أصول الفقه بالدليل والدليل لا يستعمل الا فيما يفيد القاطع لخرج كثير من اصول الفقه كالقياس ونحوه واخبار الاحاد الى اخره وهذا عند التامل فيه بعد يعني حمل على الدلال على دلاله فيه فيه بعد اذا اصول الفقه ليس الدلالات وانما هي قواعد في نفسها فالمحكوم عليه هنا قواعد أو ادله بذاتها جمع دليل يعني المراد به ما يستدل به يعني المرشد إلى المطلوكه مسائل وتعريف الدليل فحمله على الدلالة هذا فيه فيه بعد وقيل دلائل هنا جمع دليل اسم جنس ويحتمل ان يكون مما سمع ولو شاذا كما سمع وصيد وصائل وسليل وسلاله هذا ذكره محقق شرح الناظم رحمه الله والشافعي قد استعمله في رسالته كثيرا كما قال في الصفحه ال40 والقياس ما طلب بالدلائل موافقه الخبل المتقدم قياس ما طلب بالدلاله على موافقه الخبل المتقدم من الكتاب او السنه فعبر بالدلالل وهو جمع دلاله جمعه جمع دليل لكنه على جهه الشذوذ وهذا له وجه وقيل دلائل جمع الدليل وليس دليل هنا اسم جنس بل هو عالم جنس لمؤنثه هو الحجة فجمعه على دلال القياس كجمع سعيد على امراه على سعاد اذا وجه قوله دلائل جمع دليل اما ان يراد بالدليل على مؤنث وهو الحجة وهذا محتمل ولكن اطلاق الحجه هذا عندهم شيء فيه شيء من التخصيص لانه ما كان بالمقدمات اليقينيه كما ساتى في موضعهم او أنه مما سمع قد يكون وقف المصنف على أنه سمع شذوذا وحينئذ ينظر فيه على كل أدلة الفقه الأصول عادل عن دلالات الادله لما ذكر السابقا من من قول منه لحن فالادله جنس ومجمله فاصل ادله الفقه جنس ومجمله هذا فاصل أخرج به الأدلة التفصيلية فسبق معنا أن الأدلة أدلة الفقه أدلة ادله اجماليه وهي القواعد الكلية وادله تفصيلية وهي التي تدل على كل مساله مسألة بعينها وهما كان مدلولها جزئي وكان كان مدلوله جزئي حينئذ نكون متعلقه خاصا كقوله اقيم الصلاه هذا دليل فقهي لكنه متعلقه ماذا الامر باقامه الصلاه ولا تقربوا الزنا هذا دليل تفصيل ومتعلقه خاص لانه متعلقه ما هو الزنا كانه حرم الزنا اذا أخرج ماذا اخرج الأدلة التفصيلية بحسب مساله مسألة وهو الفقه اذا احترز بالمجمله او الاجماليه عن عن الفقه اذ هما علما فقه واصول الفقه الفقه مبني على أدلة ولا شك وأصول الفقه معتنيه بنوع من أدلة الفقه حينئذ كما ذكرنا سابقا العلاقه بين المعنى اللغوي لاصول الفقه وبين المعنى اللقبي العلمي ايهما اعم ذكرناه درس الماضي قلنا تعريف اصول الفقه من حيث المعنى اللغوي والتركيبي ادله الاصول الفقه أدلة الفقه وهذا عام يشمل ماذا الإجمالية والتفصيليه ويشمل كذلك ما ما ذكره السيوكي يشمل الأدلة التفصيلية ومعرفتها ويشمل الأدلة الاجماليه ومعرفتها اربعه اجزاء يدخل في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اخص وإنما يختص بنوع واحد من هذه الانواع الاربعه وهو الأدلة الإجمالية اذا أدلة الفقه مجمله مجملة احترز به عن ادله الفقه التفصيلية ومجمل اسم المفعول من أجملة والإجمال في اللغه الاختلاط وعرفا عدم الإضاح عدم الايضاح وكلاهما يعني الاختلاط عدم الايضاح يلزمه عدم التعيين لان شيء اذا كان مختلطا ها معين او لا غير معين اذا أدلة الفقه المجمله يعني غير المعينه لكن غير المعينه التي فسرها حسين البصري وغيره هل هي بدلاله اللفظ او باللزوم الثاني لان الاجمال هو الاختلاط وعدم الايضاح اذا الادله الفقه الاجماليه اي غير الواضحه او المختلطه هذا لا لكن فسروها باللازم وهو انها غير المعينه حينئذ نادله الفقه اما ان تكون معينة يعني ينص على كل جزئي منها بان يكون متعلقه فعل العباد أو فعل من افعال العباد وان النوع الثاني غير المعين كمطلق الامر للوجوب ما وإنما يدخل تحته كل كل امر جاء في كتاب والسنه اذا مدلوله غير غير معين وكلاهما يلزمه عدم التعيين ولذلك فسر الشراح الاجماليه على مقاله قال الحسين في المعتمد انها غير معينه اذا الاجماليه هي غير المعينه وهذا تفسير باللازم كما ذكرنا لان الاجمال هو عدم الايضاح ويلزمه عدم التعيين أي التفصيل اذا غير معينه غير المفصلة وليس المراد بعدم تعينها انها مبهمه في اشياء متعددة بل معناه انها ليست معينه لمسائل جزئيه لمسائل جزئيه فالمعينه حينئذ هي التي عين كل دليل منها لمساله جزئيه بان يدل عليها بخصوصها ب بخصوصها ولذلك لم يعبر بقوله ماذا الاجماليه غير التفصيليه لانه تفسير بالمساوي في الجلاء وبالخفاء وعدل عنه لا الى الى مذهب اذا غير المعينه هو تفسير للاجماليه لكنه تفسير باللازم لا من حيث المعنى اللوه اي غير معين فيها الجزئيات لعدم اشعار الكلي بجزئي معين الامر للوجوب هذه قاعده وهي دليل فقهي اجمالي دليل فقهي اجمالي هذا مثال الامر للوجوب اذا الامر مبتدا للوجوب خبر المبتدا ما نوعه جزئي ام كلي ها مشكله يا ترى ها ما افهم اشتراكا الكلي كاسد وعكسه الجزئي ما افهم اشتراكا الكلي كل ما يفهم اشتراكا وما لا يفهم الجزئي الامر ها دخل تحت اقيم الصلاه ات الزكاه اوف بالعهود اوف بالعهد الى اخره اذا كل اولى ثم قدر مشترك بين قول اقيم الصلاه ات الزكاه ما كون كل منهما او منها مامورا به كل والجزي كل ما فهم اشتراكه لابد تراجعون المنطق السنم حتى نمشي زين لابد نراجع لو الشرح المختصر لان كما ذكرنا انه لا يمكن فهم كثير من المسائل ما دخلنا بعد يعني. لا يمكن فهم كثير من المسائل الا عرفت هذه الضوابط لذلك لم انق في سبق على علم الجنس من الجنس لانه يحتاج الى درس كامل فاحلنا علامه سما اذا الكلي لا يشعر بجزئيه معين واضح الكلي لا يشعر بجزء معين هل يفهم من قولنا الامر للوجوب الأمر بالصلاه لا وانما الأمر من حيث هو بقطع النظر عن كونه صلاه او زكاه او صيام او حج او غير ذلك اذا غير معين يعني لم يعين فيها الجزئيات والجزئيات المراد بها المامورات الصلاة والزكاه ونحوها لماذا لأن القواعد أو الأدلة الإجمالية الموضوعات فيها كليات واذا كانت كليات حينئذ لا تشعر بجزء معين ففيها اشتراك وذلك كمطلق الأمر للوجوب فعند تقرير هذه القاعدة لا يشار إلى أمر معين لا يشار الى امر معين وكذلك النهي والاجماع والقياس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبحث عن النهي مثلا بأنه للتحريم وعن الاجماع الاجماع حجه والقياس حجه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تعسبه وهو حجه اذا هذه لم يتعرض فيها الى جزئيات معينه القياس حجه ما هو القياس اي قياس قياس ماذا على ماذا لم نتعرض لجزء معين يعني لا نوع معين من انواع القياس وانما مرادنا القياس من حيث هو كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه حجه ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل النبي ما حيث هو بقطع النظر عن احاده هذا يسمى ماذا يسمى الموضوع فيها كل بمعنى أنه افهم اشتراكا لا جزئيا وهينا تكون هذه قواعد عامه أدلة مجملة بحيث لا يفهم منها الجزئيات وإنما تركب مع ما غيرها وليس كذلك أدلة الفقه التفصيلية لأنها معينه نحو قوله تعالى واقيموا الصلاه وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وصلاه صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما في الصحيحين والاجماع على أن لبنت لابن السدس مع البنت الصلب حيث لا عاصبه لهما وكذلك قياس الارز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل بيد بيد كما راهم مسلم واصحاب الطهاره لمن شك في بقائه هذه ليست من أصول الفقه لماذا لأنها جزئيات ونحن بحثنا في ماذا في الكليات بحثنا في الكليات لا نبحث في الجزئيات هذه ادله معينه وجزئيات مشخصة وليس بحثنا في هذه المسائل فالادله التفصيليه والعلم بها غير داخل في معنى أصول الفقه اللقبي كذلك ادله التفصيليه والعلم بها على الخلاف مياتي هل الفقه هو الاحكام الشرعيه بنفسها بعينها أو اعيانها او العلم بها هذا وذاك على قولين كلاهما لا يسمى اصول فقه من حيث المعنى اللقبي وإن كان يسمى اصول فقه من حيث المعنى الاضافي المعنى الاضافي اللغوي فأدلة الفقه عامه تشمل اربعه اجزاء ومنها الادله التفصيلية والعلم بها ومنها الأدلة الكلية الإجمالية والعلم بها ولكن هنا اقتصر أصول الفقه اللقبي بمعنى واحد منها فالادله التفصيليه والعلم بها غير داخل في معنى أصول الفقه اللغوي لان ذلك من وظيفة الفقيه فلم يوضع أصول الفقه من الصلاح لكل ما يحتاج اليه الفقه بل لبعض ما يحتاج اليه ولهذه الأدلة المعينه لها كليات وهي مطلق الامر والنهي قال في الابهاج والمراد بالإجمالية كليات الأدلة اذا الادله الفقه الإجمالية أو المجملة المراد بها كليات العدله وهذه الكليات داخله في الجزئيات فان الكل الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته يعني مطلق الامر للوجود هذا في الذهن لانه معلم مشترك والمعالم المشتركه لا وجود لها في الخارج فاذا قيل مطلق الامر اي امر من حيث هو هل عندنا شيء في الادله او في الخارج يقال بأنه مطلق الأمر لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا حج جوابنا ليس عندنا في الخارج إلا في ضمن مشخصاتها وهذا المراد به بالكل لانه لازم له ما افهم اشتراكا اي اشراكا المعنوي وهذا إنما يكون وجوده وجودا ذهنيا وأما في الخارج حينئذ يوجد في ضمن افراده خذ مثلا لفظ انسان إنسان مراد به الحيوان الناطق طيب هذا المعنى ذهني في الذهن فقط وأما في الخارج فليس عندنا شيء يطلق عليه انه يطلق عليه أنه إنسان وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد ولا محمد الى اخره هل هذا يوجد لا وجود له اين يوجد معنى إنسان؟ يوجد في ضمن أفراده انسان كلي له أفراد زيد عمر خالد وجوده في الخارج فتقول زيد انسان اما إنسان لا زيد ولا عمرو لا وجود لهم فتقول زيد انسان اذا زيد شخصي جزئي وجد فيه معنى الكلي وهو الانسانيه وعمر كذلك وخالد كذلك اذا الكليات توجد في ضمن جزئياتها فإذا قي المطلق الامر للوجوب هذا كل الأمر يوجد في ضمن وات الزكاه أقيم الصلاه اذا اقيم الصلاه مشتمل على الكل اجتمال الجزء على كلياته واضح ولذلك قال المراد بالاجماليه كليات الأدلة وهذه الكليات داخله في الجزئيات في الجزئيات فان الكل الطبيعي موجود في الخالد وفي الذهن في ضمن مشخصاته ثم قال ففي الأدلة اعتباران الادله لها اعتباران احدهما من حيث كونها معينا يعني عرفنا الان اتى الزكاه ها معين وفي ضمنه كلي كذلك معين وفي ضمنه كله كما تقول زيد انسان وزيد شخصي زيد شخصي فرد من أفراد الإنسان وهو متضمن لمعنى الكلي اذا آت الزكاه اقيم الصلاه شخصي جزئي ومتضمن لمعنى الكلي مطلق الامر للوجوب واضح اذا لها اعتبارانحدهما من حيث كونها معينه من حيث كون اتوا الزكاه اقيم الصلاه معين هذا وظيفة الفقيه فالنظر حينئذ نكون للفقيه لا للاصوليه ثانيهما ثانيهما من حيث كونها كليه كيف تكون كليه لتضمنها معنى كلي لانها مشخصات في الخارج بينها قدر مشترك هو المعنى كل الكل وجود الكلي في الخارج إنما يكون في ضمن اجزائه أو جزئياته ويضمن جزئياته من حيث كونها كليه اي اعني يعرف ذلك الكل المندرج فيها وان لم يعرف شيئا من اعيانها يعني يعتقد بأن هذا الجزء قد تضمنه للكل وان لم يلتفت الى المعنى الجزئي فيكون نظره لماذا للكل وهذه وظيفة الأصول فمعلوم الاصول حينئذ نكون كليا فمعلوم الأصول كلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها فالادله الاجماليه هي الكليه سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي توصله بالذات إلى حكم اجمال مثل ماذا مثل كون كل ما يؤمر به واجبا اذا كل ما يؤمر به واجب هل هو عين مطلق الامر للوجوب عندنا دليل كلي وحكم كلي مطلق الامر للوجوب كل مأمور به واجب الأول دليل والثاني نتيجه فرق الاول دليل مطلق الامر للوجوب هذا دليل قاعده كليه لانه يصدق عليه أن الموضوع كلي عين اذا يوجد في ضمن الجزئيات إذا اذا ذكرت بان كل مامور به فهو واجب يقول هذا حكم هذا حكم هل هو حكم جزء خاص أو حكم عام حكم عام لماذا لانك تقول كل مامور به فهو واجب ما هو هذا المامور به مشترك يدخل فيه اقام الصلاه واتى الزكاه الى يدخل فيه الصلاه والزكاه ونحوها ليس الدليل انما المامورات اذا توصله بالذات إلى حكم اجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك ولا يسمى هذا فقه في الاصلاح لماذا لانه وان كان حكما شرعيا إلا أن البحث بحث الفقيه إنما يبحث في الاحكام المشخصة لا في الاحكام الاجماليه لا في الاحكام الاجماليه فبحث الفقيه في الدليل التفصيلي وفي الحكم التفصيلي الذي يثمره الدليل التفصيلي وبحث الاصول انما يكون في الدليل الكلي هذا الذي يعنيه الاصوليون ولا توصل الى الفقه بالتفصيل وهو معرفه سنيه الوتر او وجوبه يعني هذه الاحكام العامه والادله العامه لا توصل الى الاحكام الخاصه فدليل الفقه مجموع امرين دليل الفقه مجموع امرين احدهما الاجماليه والثاني التفصيليه والاول مندرج في الثاني الأول الاول الدليل الكلي مندرج في الثاني مندرج فيه في الثاني يعني انما يوجد الكلي في ضمن جزئياته وهي ادله على الدله التفصيليه ولذلك عباره محلي وغيره وغيره التفصيليه جزيئات الاجماليه التفصيلية جزئيات الاجماليه واضح لأن عندنا كل وعندنا جزئيات إنسان كل اجزاؤه او جزئياته زيد وعمر وخالد لو قلنا الاجماليه الادله الاجماليه كليه اين جزئياتها الأدلة التفصيليه ادله لان توجد في ضمن هذه الادله التفصيليه إذن عندنا نوعان من الادله الإجمالية والتفصيليه والأول الذي هو الاجماليه مدرج في الثاني الذي هو التفصيليه اندراج الكل في جزئياته فكل من علم الثاني علم الأول ها كل من علم الثاني الذي والذي للدقيقيه علم الأول يعني يلزمهم اما اجتهادا واما واما تقليدا اذا عرفت زيد عرفت زيد عرفت انه انسان لازما من ذلك اما من جهه الارتياد واما من جهه التقليد فكل فقيه يعلم القواعد العامه التي بواسطتها يستنبط الحكم الشرعي ولذلك لا يمكن ان يوجد فقيه ويستنبط الاحكام الشرعيه دون قواعد عامه لا يمكن هذا مستحيل هل كيف يستنبط اما من جهة الدليل واما من جهه الهواه والتحكم والثاني ممتنع فتعين الاول اذا فكل من علم الثاني تفصيليه علم الاول تقليدا والتهادا ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما يعني الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية والأصول في الاول فقط يعني الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيليه التفصيليه التي يحصل عنها الفقه لها جهتان هذا كلام للسبكي كبير وكثير من الاصوليين نقلوه واقروه كما تجدون في الشروحات الذي التفصيليه التي يحصل عنها الفقه لها جهتان وهذا التدرج أولا قلنا ماذا دليل الفقه مجموعه امرين اجماليه وتفصيلية تفصيلية من علمها علم الأول لاندراج الكل في ضمن الجزئيات انتهينا من التقسيم العام اجماليه وتفصيليه الان ننظر في التفصيليه لها جهتان لها جهتان احداهما ذواتها والثانيه كلياتها يعني الكل الذي وجد في ضمن الجزء وكل دليل هكذا فليست الادله يقول ابن السبكي فليست الادله منقسمه إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي بل كلها شيء واحد له جهتان كلها شيء واحد له جهتان فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين والفقيه يعلمه من الأخرى ويصدق على ذل الجهتين أنه معلوم من وجه فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصله الى الفقه والاصول يعرفها من جهة الاجمال ولا اعتباران الى اخر كلامه اذا يرى ابن السبك يرى السبكي ليس ابن السبكي يرى السبكي تابعه لكن هو الاصل يرى ان التفصيليه والاجماليه ليس بينهما فرق بالذات ليس بينهما فرق بي بالذات وانما هي شيء واحد له جهتان هي عينها هي عينها وانما ينظر فيها من جهة شخصها فيختص به الفقيه أو ينظر في الدليل في سياق المصراعات الزكاه من جهة الاجمال والكليات وهذا نظر الاصولي اذا ليس عندنا اجمال غير تفصيلي أو تفصيلي غير إجمال واضح وانما هي ادله تفصيلية اختلف النظر فيها فمن نظر إلى أشخاصها واعيانها قال تفصيلية ومن نظر الى كونها جزئيات لي قال هي اجماليه وهي شيء واحد هي شيء واحد قاله سيبكو الكبي في الابهاج ونقله كثير من الاصوليين مقرين له مقرين له وهذا لي فيه بحث يعني قد يقال بانه فيه شيء من من النظر فيه شيء من من النظر كون الدليل التفصيلي كقوله تعالى اقيم الصلاة مفيدا لمساله جزئية معينه هذا واضح قيم الصلاه دال على أن الصلاة واجبه هذا دليل جزئي دليل تفصيلي اثمر وأفاد مسألة جزئية هذا شيء واضح لكن هو بذاته بقطع النظر عن غيره من الأدلة الأخرى التفصيلية دليل اجمالي هذا في توسع لماذا لأن مطلق الأمر للوجوب هذه قاعده لها دليل من اين أخذت هل أخذت من نفس قوله اقيم الصلاة أو من قوله اقيم الصلاه وغيره الاول او الثاني الثاني حينئذ كيف يجعل والثاني الذي هو اقيم الصلاه وغيره منه ما هو مستند الى لغه العرب قاعده عامه ومنه ما هو منسند الى فهم الصحابه ومنهما ما هو مؤسس إلى الاستقراء التام للنصوص الشرعيه حينئذ كيف يجعل كفه متوازيه ويقال هي شيء بذات متحده واختلفت بالاعتبارات هذا محله محل نظر يعني يحتاج إلى نظر اذا نقول لكن هو بذاته يعني اقيم الصلاة لقطع النظر عن غيره من الأدلة الأخرى التفصيليه دليل اجمالي فيه توسع نعم بذاته دليل تفصيلي وهو مع غيره مما يفيد بالاستقراء التام دليل اجمالي نعم لا اشكال فيه فيقال اقيم الصلاه دليل تفصيل اجمالي لكن لابد ان يفصل في العبارة فيقال دليل تفصيل لافادته مسألة معينه ودليل اجمال مع غيره هذا لا اشكال فيه اما هو بذاته بقطع النظر عن غيره مما افاد مطلق الأمر الوجوب نقول هذا محله توسع فيه شيء من النظر وغريبا ان الكثير نقل هذا الكلام قد يكون ما فهمته على وجه والله اعلم وهو مع غيره مما يفيد الاستقراء التام دليل اجمالي فحقيقه الادله التفصيليه المشتمله على الاوامر مثلا اقيم الصلاه إلى اخره مجموعه تفيد قاعده واحدة يعني الآن كيف كيف نتوصل لقسيه نصه لكن نبين الآن كيف يتوصل الى قاعده متقل الامر الهجوم كيف نصل لا نقف معه دليل واحد ونقول اقيم الصلاه دل على هجوم هذا غلط ولا يقول به أحد من من الاصوليين وانما يجعل لهذه القاعدة اولا الاستقراء التام لنصوص الوحي ماذا أراد بقوله افعل ثم ماذا فهم الصحابه من صيغه افعل ثم ماذا قرر أئمة اللغة من مدلول صيغه افل فثم امور مركبه حينئذ ليست التفصيليه بعينها مرادفه للاجماليه هذا فيه شيء من التوسع اذا حقيقه الادله التفصيليه المستنبطه على الاوامر مجموعة تفيد حينئذ قاعده واحدة أو دليلا اجماليا واحدا وهو مطلق الامر للوجوب فحينئذ نكون الدليل الإجمالي قدرا مشتركا بين هذه الأدلة التفصيلية نعم اقيم الصلاه ات الزكاه مجموعه ادله تفصيليه مع فهم الصحابه او اذا نظرنا للادله التوصيليه ننظر لهذه الأدلة فيها اوامر ثم نقول هذه الأدلة اقتضت قاعدة حينئذ القاعدة كيف تكون هي عينها عين أدلة التفصيليه نحن اثبتنا هذه القاعدة بالنظر في الأدلة التفصيليه التي جاء فيها لفظ امر أو افعل بمجموع هذه الأدلة اثبتنا القاعدة حينئذ كيف تجعل قاعده واحدة هي عينها الأدلة التفصيليه التي تصل الى المئات هذا فيه شيء من من التوسع حينئذ يكون الدليل الاجمالي قدرا مشتركا بين هذه الادله التفصيليه فهل مراد السبكي الكبير دليل التفصيل الفرد مقابل الدليل الاجمالي الفرد هذا لا يتاتى يعني اقيم الصلاه فرد افاد قاعده اجماليه فرضا مطلق الامر هل هذا مراده الظاهر انه ليس هذا مراده هذا بعيد وإن كان مراده المجموع بالمجموع ففيه إشكال مجموع بالمجموع ففيه اشكال لأن النظر في مدلول اقيم الصلاه لا يفيد مطلق الأمر للوجوب فليس له الا جهه واحده وهي المسألة المعينه الجزئيه واما الجهه الاجماليه الكليه فلا يدل الدليل بمفرده عليها بل هو مع غيره والله عالم كما ذكرت أن قليلا مما ذكر كلام السيوكي وعلى كلام السيوكي وجه جعل الاجمال قيدا للادله أن لها نسبتين يعني لماذا قيدنا الادله على كلامه أدلة الفقه لا فرق بين التفصيل والاجمال هي عينها بالذات اذا لماذا قلنا مجمله او اجماليه لماذا وجه جعل الاجمال قيدا للأدلة أن لها نسبتين اذا النظر إلى النسبة لا إلى نوع الدليل اذا هو كله تفصيل وإنما النسبه يعني الاعتبار فهي باعتبار احدهما غيرها باعتبار الآخر يعني الدليل شيء واحد حين اذا بالاختلاف اختلاف الاعتبار يعني نظر الفقيه نظر الاصولي أو من حيث الدلالة على التفصيل أو على الاجمال حصل الاختلاف وهذا شيء واحد وهو مختلف بالاعتبار ففسر الشيخ الأمين في النثر مثل الورود تبارد الجهتين على ذات واحده بقوله فاقيم الصلاه له جهة إجمال وهي كونه امرا وجهه تفصيل هي كونه متعلقه خاصا وهي إقامة الصلاه هذا تفسير لكلام السبكي وهو الذي استطعت ان اجد من فسر كلام السبكي الشيخ الامين رحمه الله تعالى اقيم الصلاه هذا دليل تفصيلي دليل تفصيلي له جهتان جهه اجمال وهي كونه امرا كونه امرا أي أمر؟ الله اعلم وجهه تفصيل هي كونه متعلقه خاصا وهو الامر بالصلاه يعني فهما شيء واحد يعني ذات ومختلفان بي بالاعتبار وهذا فيه بعد لان الاجمال كونه امرا كونه امرا هل هو القاعده الاصوليه لا هذا يسمى تصور كونه امرا هذا من قبيل التصورات ولا شك ان العلم قبيل التصديقات فهو نسب اذا لو كان اقيم الصلاه يدل على الجهة الاجماليه لقول ندل على ماذا على أن الامر يقتضي الوجوب لكن هذا لا يدل عليه وانما يدل على كونه امرا والامر هذا شيء مفرد حينئذ يصير من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات فهذا تفسير الشيخ رحمه الله تعالى مشكل وهذا فيه بعد اذ كونه امرا هذا تصور لا تصديق والأصول ليس من تصورات انما هو من من التصديقات اذا فيه شيء من من الاشكال والله اعلم اذا ادله الفقه الاصول مجمله اصول مجمله وهذا هو المختار في تعريف اصول الفقه عند المصنف صاحب الاصل جمع الجوامع قال الزركشي وهو الذي ذكره الحذاق يعني كونه اصول الفقه هو الأدلة الإجمالية فقط هو طريقة الحذاق واكثر اصوليين على هذا أن مسمى أصول الفقه شيء واحد وهو ادله الفقه الاجماليه قالك القاضي ابي بكر وامام الحرمين والرازي والآمدي واختارهم بدقيق العين وغيره كثير ثم قال الناظم وقيل معرفته ما يدل له ادله الفقه الاصول مجمله وقيل اي قال بعض الاصوليين في تعريف أصول الفقه لقبا وعلما للفن ليس مسماه أدلة الفقه ليس عين الأدلة مسمى أصول الفقه وانما علمها أو معرفتها ففرق بين الدليل وبين العلم بالدليل فرق بين الدليل وبين العلم بالدليل فرق اولى الدليل من حيث هو هو سواء علمته او لا يسمى اصول فقه العام الذي ما يعلم مطلق من الوجوب هل عدم علمه أخرج مطلق الامر للوجوب على أن يكون أصولا اذا فرق بين العلم و المعلوم اذا عينها انفسها هي أصول الفقه عند صاحب جمع الجوامع وقيل لا ليست عينها او عينا ليست الادله عينها وانما علمها او معرفتها وقيل في تعريف أصول الفقه ليس الادله الاجماليه بل معرفة ما يدل له لم هنا الظاهر انها بمعنى على يعني ما يدل عليه يعني على الفقه ما يدل عليه اي على معرفة الأدلة الاجماليه نعم على معرفه الادله الاجماليه وعليه جراف في المنهاج البيضاوي وابن الحاجب إلا أنه عبر بالعلم بها ولم يعبر بالادله انما عبر بالقواعد اذا صاحب المنهاج البيضاوي عرف اصول الفقه بانه معرفه دلائل الفقه الاجماليه وابن الحاجب قال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه فكل منهما اختار غير غير الادله وينما اختلف في الفرق بين المعرفة والعلم وسياتي في حد الفقه الفرق بينهما اذا وقيل معرفة ما يدل له يعني الذي يدل عليه الذي يدل عليه وهو العلم العلم هو الذي يدل على الأدلة الاجماليه قال البيضاوي أصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا الى آخر تعرف وقال ابن الحاجب اصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه عن أدلتها التفصيليه والمعرفه حينئذ تكون كالجنس اولا قلنا ادله الفقه جنس وهنا نقول المعرفة كالجنس لما ذكرناه في شرح الورقه في شرح جوهر المكنون بأن استعمال أرباب الفنون أو المنطق على جهه الخصوص إذا كان المراد الشيء المعنوي عبروا عنه بأنه كالجنس وان كان المراد به الشيء الحسي ينيد نعبر عنه بالجنس قالوا هذا جنس لانه له افراد في الخارج واذا كان شيئا الصلاحيا لا أفراد له في الخارج عبر عنه بالمعرفة ينيد قالوا هذا كالجنس هذا كالجنس اذا المعرفه في تعريف البيضاوي كالجنسي لانه في الامور المعلويه ويقال جنس في الامور الحسية هذا المشهور عند ارباب الحدود وما هنا تعريف لحقيقة الصلاحيه لا لها في الخارج فهو مقول على كثره مختلفه الماهيه للحقيقة فكان كالجنس لأن الجنس هو المقول على الكثرة المختلفه الحقيقة كما مر معنا والحقيقة هي المهية الموجوده في في الخارج ادله الفقه معرفه دلائل الفقه خرج به او احترز به عن ثلاثة اشياء ترز به عن ثلاثه اشياء وهذا يقال في التعريفين نحن جمعنا بينهما احدهما غير الأدلة اذا ما لم يكن دليلا ليس بأصول ليس باصول الفقه وهذا واضح كمعرفه الفقه ونحوي لان الفقه هو مدلول الأدلة وليس هو الأدلة ليس هو الادله فرق بين نوعين والثاني ترز به عن معرفه ادله غير الفقه وهذا انما يؤخذ بالاضافه ادله الفقه اذا ادله النحو ليست بداخله ادله الكلام ادله المعتقد التوحيد ليست بداخله ثالث ادله الفقه بعضها الواحد والاثنين او كلها او اغلبها ثاني اذا ما يكون بابا واحدا معرفته لا يسمى أصول فقه يعني لو علم شخص تعلم باب العام فقط ولم يدرس ما ما سوا هل يقال تعلم ودرس أصول الفقه لا يسمى, لا يسمى. عند بعضهم كم ساد اذا عن معرفه بعض ادله الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فانه جزء من أصول الفقه فلا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف باصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء ذكرون ناظم في شرحه والمرداه في التحبير وهذا في قبوله نظر لانه بنوا على كلام صاحب المحصول كما سي وهذا وهذا بناء على مقتاره الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع فلا يسمى به بعضه يعني العلم بباب من ابواب أصول الفقه لا يسمى أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولية لماذا لأن صاحب المحصول عرف اصول الفقه بانه مجموع طرق الفقهاء والمجموع اقله 3 حينئذ الباب والبابان لا يسمى, لا يسمى أصوليا قال في الابهاج وهل اصول الفقه بحسب الاصلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير أو على أو لا يصدق إلا على المجموع يعني كثير وأما القليل الباب الباب الواحد فلا يسمى اصول فقه اختيار الإمام الثاني الذي هو الرازي فلم يجعل اصول الفقه يطلق على بعضه وهذا إنما يظهر إذا أخذ مضافا ومضافا إليه مضافا ومضافا اليه أما إذا اخذ اسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم يعني الصحيح أن عدم صدقه على القليل إنما هو باعتبار المعنى اللغة التركيبي لانك تقول أصول الفقه أصول جمع وأقله ثلاثه وأما عندما نقل صار أصول كالزاي من زيت اذا لا عبره به بهذا المعنى لا عبره به بهذا المعنى و ولهذا اذا رايت مساله واحده منه تقول هذا أصول الفقه هذا اصول اذا الصحيح أنه يصدق على على القديق الباب الواحد وأما الاعتذار عن الجمع في لفظه أصول الفقه فيعتذر بأمرين احدهما أن بعد التسمية لا يجب المحافظه على معنى الجمع يعني اعتبار ما ان الجمع قلوا ثلاث انما يكون قبل التسمية قبل النقل قبل التسميه نعم قبل النقل وأما بعده فلا عبره به فان مدلوله الواحد ولذلك اذا سميتها بزيدين ها. جاء زيدو مدلوله واحد أقل الجمع ثلاثه زيدون متى قبل التسمية مثله أصول الفقهي والثاني أنه جمع المضاف إلى معرفة عنيد يعم والعموم صادق على كل فرد والمراد بمعرفه الادله ان يعرف انها محتج بها يعني مراد البيضاوي بقول معرفته دلائل الفقه الاجماليه انه ان يعرف أنها محتج بها لاحظ ظها ولا غيره المراد انها حجه فالاجماع حجه العلم بكونه حجه كذلك القياس حجه العموم لا يفيد القطع ونحذر ذلك فالعلم بها هو المراد بها ولمعرفه أي التعريفين ارجح نقول اولا ثم أمران أدلة الفقه معرفة أدلة الفقه أولا أسماء العلوم المخصصه كالنحو مثلا تطلق تارة على المعلومات على المعلومات المخصوصة ففلان يعلم النحو يعني مسائل النحو معلومات اي يعلم تلك المعلومات المعينه وأخرى على العلم بالمعلومات الذي هو الادراك وهو ظاهر فعلى الاول المعلومات حقيقه كل علم مسائله وعلى الثاني علم المعلومات حقيقته التصديقات بمسائله يعني إثبات المحمولات للموضوعات ويطلق لفظ العلم أيضا على الملكه وهي سجيه راسخه في النفس تحصل للمدرك بعد ادراكه مسائل الفن وممارسته اذا إذا جاء حد العلم أو المعرفة في أي حد في أي تعريف علم بأصول كذا علم بكذا حينئذنا العلم اما ان يراد به عين العلم الذي هو الادراك واما ان يراد به متعلق الادراك فهو المعلومات واما ان يراد به الملكة يعني الصفه الراسخه او السديه الراسخه بالنفس الثالث بعيد يستبعد في تعريفات العلوم وانما يحمل على واحد من امرين اما الادراك واما المدرك اما الادراك وإما المدرك وهنا عندنا قالوا في الجمع بين التعريفين من عرف أصول الفقه بانه دلائل الفقه الاجماليه او ادله الفقه المجمله فسر العلم هنا بالمعنى الأول وهو المعلومات فسر العلم بالمعلومات يعني لادله المراد بها المسائل المراد بها المسائل وهذا سياتي أن فيه نظرا ومن عرفه بأنه معرفه دلائل الفقه كالبيضاوي فسر العلم بالمعنى الثاني وهو العلم بالمعلومات اذا العلم إدراك المعاني هذا حدهم اذا ادراك إذا فسرنا العلم بالإدراك فسرناه بحقيقته واذا فسرناه بالشيء المدرك فسرناه بمتعلق العلم ما هو المعلومات واذا فسرناه بالمدرك حينئذ جعلناه وصفا للعالم فعندنا علم وعندنا معلوم وعندنا عالم صحيح علم ومعلوم وعالم العالم واضح هو المدرك لان العلم حقيقته ادراك المعاني العلم ادراك المعاني مطلقا ادراك المعاني والادراك هو وصول النفس للمعنى بتمامها اذا الادراك قائم بالناس العلم حاصل في نفس المدرك ان حصل حينئذ ان حصل الادراك سمي عالما ان تعلق الإدراك بشيء ما ذاك الشيء يسمى معلوما يسمى معلومه اما ان يفسر العين بالادراك حينئذ نقول هو الادله واما ان نفسره بمتعلقه حينئذ نفسره به بالمعرفه هكذا واعترض على الأول يعني تفسيره باعتبار المعنى الأول وهو المعلومات بانه الأدلة واعترض على الأول بأن الأدلة الشرعيه موضوع فن أصول الفقه سبق معنا أن فن أصول الفقه موضوعه الأدلة أدلة الفقه المؤصله إلى الى لأن الأدلة الادله الشرعيه موضوع العلم فلا تصلح أن تكون تعريفا له بمعنى المسائل فانه تعريف بالمباين يعني الدليل والمساله متباينان اذا قلت الدليل بمعنى المساله فسرته بماذا؟ بمدلوله او بشيء مباين الدليل له معنى والمسائل لها معنى فاذا فسرت الدليل أو الأدلة بالمسائل فسرته بمباين وليس بمدلوله هنا فرق بين بين النوعين فانه تعريفه بالمباين واجيب أن الكلام على تقدير مضاف أي مسائل دلال الفقه يعني مجاز يعتبر مجازا أي اي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل كقولنا الأمر لي الوجوب مثلا أو يراد بالدلال نفس تلك المسائل وضعف الجواب الأول بأن حذف المضاف التعريفات بعيد يعني ادله الفقه مسائل أدلة الفقه هذا بعيد لماذا لانه مجاز ولا قرينه ثم حذف المضاف اقامه المضاف اليه بالتعريفات هذا مهجور في يعني اجعلوه بعيدا وضعف الجواب الثاني بأن التعريفات تحمل على المعاني المتبادره منها فاذا قيل ادله الفقه فهم ماذا الكتاب والسنه والاجماع والقياس نحودا وأما حملها على المسائل فهذا فيه شيء من من البعد والمتبادل من الادله الإجمالية عندهم الكتاب والسنه الى اخره لا مسائل الاصول فاراده مسائل الأصول من ادله الاجماليه بعيد جدا اذا الجوابان ضعيفا واختار البناني أن مراده بدلائل الفقه القواعد يعني أدلة الفقه او دلائل الفقه المراد بها القواعد أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل والا فالدلائل عند الاصوليين مفردات فأصول الفقه هي المسائل الكليه المبحوث فيها عن احوال ادلتها بأن تجعل تلك الأدلة المفردة ك الامر والنهي موضوعات القضايا وتجعل تلك المحمولات لها كقولنا مطلق الأمر للوجوب فالموضوع حينئذ المطلق الامر سبق معنى ان الدليل الكل العام القران له انواع الامر والنهي والعام والخاص حينئذ موضوع اصول الفقه الكتاب نفسه موضوع اصول الفقه انواع الكتاب انواع الكتاب البحث في الأمر البحث في العام اثبات المحمولات لهذه الموضوعات هو متعلق أصول الفقه واضح فرق بين الموضوعي والفني حينئذ إذا بحث في أدلة الفقه أو الاجماليه أو في انواع أدلة الفقه الإجمالية إنما يبحث لا في اعيانها وانما في إثبات المحمولات لها فيقال الامر هذا موضوع يقتضي الوجوب اذا اثبت الأصول افاده الوجوب لمطلق الامر فالموضوع هو الأمر والموضوع هو النهي والعام الخاص إثبات الحجية للعام أو القياس أو الاجماع أو التحريم للنهي أو الإجاب للأمر هو الذي يبحثه الاصولي وهو الذي عناه البناني وهو كلام محرر هنا أن الاصول الفقهيه هي المسائل الكليه المبحوث عن أحوال ادلتها بان تجعل تلك الأدلة المفردة ك والنهي موضوعات لقضايا وتجعل تلك المحمولات لها فقولنا مطلق الأمر هذا الموضوع للوجوب هذا المحمول فالموضوع هو مطلق الامر ومحمولها كونه للوجوب والنهي كذلك للتحريم فالامر والنهي موضوع علم أصول الفقه للعلم نفسه واضح الأمر للوجوب تنازع امر أو اشترك أمران الموضوع والعلم نفسه الأمر هذا موضوع العلم للوجوب هذا هو العلم اذا فرق بين الموضوع و ماذا ها فرق بين الموضوع موضوع العلم والعلم ثانيا على القول بأنه معرفة دلائل الفقه أي معرفة تلك القواعد الإجمالية أي تصديق بوقوع نسبة تلك القضايا أي ادراك وقوعها فهي في قولنا الأمر للوجوب حقيقة ادراك وقوع ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الامر وهكذا يعني معرفة أحوالها هذا تأكيد لما لما بأن البحث في المسائل الكليه أو القواعد الكلية أو الأدلة الاجماليه إنما هو بحث في إثبات محمولات لانواع الموضوع الذي هو الأمر والنهي وما عطف عليه وبالنظر لما تقرر سابقا في إطلاق لفظ العلم أي مسمى العلم يطلق على مسائله التي هي قواعد الكليه ويطلق على ادراك تلك القواعد فمن عرف الأصول بدلائل الفقه الاجماليه نظر الى الأول ومن عرفه بالمعرفة نظرا إلى الثاني وهذا توجه السبكي أو الزركشي في تصنيف المسامع وعليه حينئذ نكون كل من التعريفين الصحيح والاول اولى الذي وادله الفقه الاجماليه بانه الادله نفسها لا العلم بها ولا معرفتها اذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه فلا يكون داخل فيه في في ماهيته وما ليس داخل في الماهيه لا يكون جنسا في في حده لما تقرر سابقا أنه يلزم الفصل بين الموضوع والعلم قال ابن حمدان في مقنعه هي ادلته الكليه التي تفيده بالنظر على وجه كلي فجعل أصول الفقه الأدلة نفسها للعلم بها فالعلم بالادله غير الادله العلم بالادله غير الادله قال الإسنوي ولو كان هو معرفه الادله لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه وليس كذلك يعني لو جعلنا أصول الفقه هو المعرفة اذا اذا انتفت المعرفه انتفى أصول الفقه وليس الامر كذلك ولذلك تقول هذا كتاب أصول الفقه وقد لا يكون معلوما عند الجميع ولكن يبقى لاسم انه أصول فقه لوجود المسمى اذا الادله هي مسمى أصول الفقه قال في الابهاج هذه الأدلة الكليه لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها اذا لها حقيقة في نفسها ثم لها حقيقة من حيث تعلق العلم بها فمن نظر إلى الاول عرف أصول الفقه بانه الادله ومن نظر إلى الثاني عرف اصول الفقه بانه العلم بها فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في انفسها أو للعلم بها قولان ولكل منهما وجه فإن الفقه كما يتوقف على الادله يتوقف على العلم بها وقد يرجح قول من قال بالثاني علم بها لان العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها لان الفقه علم وهذا سياتي في محله والمختار الأول لأن أهل العرف لا يسمون بل يسمون العلوم اصولا ويقولون هذا كتاب في الأصول وهذا واضح والأصول في اللغة هي الأدلة فجعله أصولا نفس الأدلة يعني في الصلاح أقرب إلى المدلول اللغوي ولان الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها اصولا ومن هنا جعل الناظم غيره الفقه هو العلم بالاحكام لنفسها لانه اقرب للمدلول اللغوي هذا ساتئ به باب الفقه لان الفقه في اللغه هو الفهم والفهم نوع من انواع العلم حينئذ الاقرب الى جعل الفقه هو العلم بالاحكام لا الاحكام نفسها كان الاصول في المعنى اللغوي هو الادله فالاقرب في المعنى الاصطلاحي ان يجعل لفظ الادله في في الحد والزركشي له اعتراض على هذا سياتي فيه. حلقه القادمه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين